بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر وَرَأَيْتَ ما سَجَدَ في لِلَّهِ أَفْوَاجًا فَاسْتَبِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ سبح بحمد ربك واسترسل وإنه كان كوابا Don't kill